119. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 110. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رب بُنِىَ اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ نَسَبَهُ بِبَعْضِ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَنْ يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ, الله لقوي عزيز. الذين إن وَأَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَيَكذِّبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ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 قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أ فلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يع يقولون نبجا أو آذان يسمعون نبجا فإن جالا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور